الحمد لله، شكراً، شكراً ومرحبا بكم غاروسيس نائط الزوان. خصوصاً جنس فقاعة القناة خلفنا الرشيد نظوري. رحب بكم. لاحظوا قش ملاحظة إثماً أنه تكنولوجيا تنفع قجورز ديس وضرع قجورز ديس مالي. كعس قوم يدفعن ماركة الهواتف الذكية. التصل لعدد تقليل دياري فقيم شاء. مثلاً سلة الرحم. إذا قوامي <تصفيق> ديفخ واتساب أطقيم بوصلة تراحي مجاران شحلوية تغان ترحغا ويا ويا ويا نترحغا فاميليا يموت الشنش انتحد التعزين إذا قوامي ديفخ واتساب ندور نتعزاب النام غالي التليفون مريه الشاشن الجن تسكيد الله يشافيك ذي واتساب ذنوه واشني ذنوني كوني قين امو إذور غانا غيش مشكل دم قرانا ما في فقواض واتساب قيم واتساب ديتو بيس واتساب يقيمان غاروضش نعرف ندير واتساب والله شنو سيست نديرش ناخمر واتساب ياك كثرت ما ما تخدش غري واتساب طاص اماني نروح نروح عندي هاد الدافه هذه خضب اي تباب ما زرايمسكينة زرايمسكينة التتق... واتساب صبيط غيرت سبيح مش مرة نغيرت سجن قراءة نغني قد سبيحة سبيحة روميين كسن ناقتب سبيح النغ وشينا قتب سبيح هنسن سبيح نغنشين زي صلاقة صلاة تتبيح النايك مرش كذى نتبيحه أما نتتخد تخد شذي واتساب تتخد شات شذي واتساب تزاد دى هنا هني وش أسديش شو ليدي وشيز ش أسديش شو؟ ونيش نعرف ما رضي وينا يجوم ذكريني يا صاحبي اني واصل جدود النغ واصيغ ميمش تو غتعيش من برا التكنولوجيا من برا واتساب مز ماري المعيشه نشدود النغ نمشي تعاود يجيوها وميتو غحنا غسع الديكسي بابا جدي سيترو راه الكوازيس القدره غودرا يتغلى يلا تازين <تصفيق> انا يذا فمرث فمرث قدي 9 شهور كوارطارو من عيت رجع لقالي ويز وي يسيد رجع بغدارو واش نفهم و رسيله الطلاحي ما مجدوه حروية مجدوه مني واش تقي مشى يقدر تاحد فاميلياني راه داس الفاميليا ما باش تقي من قوان تقي من جارا هو ما تسيو تسيورام خل المشاكل اليوم جديعه ونغلي تعاون في حجه رخوته تفض الصالون يا سكات سكيت اخمي يقلك نودي الجنازه كل الجمه نيرها طم غتجي سي واريزي واتساب خصك غتصور يقرا رسول الله مدام ديك الكسه بصيف اما نياك غازي الخدمه وفيق سبع يهدان نغاس ما يموت شاني جنيه ودفق منو فيق وفيق فاميلي يسوان غوين جاراسن جدي يسوارك حناء بابا يسوارك إما أخواتي خواري يسوان غوين جاراسن نغاس وياهو العدن يتقديم تذور قيم غا خزاق ديسن قيم غاجي بج بضغة دي واتساب زراء خاتي نغير تريفون غجيب قياس جاي سخسي ويفي <تصفيق> عادي السنر ميمن عني فاميليات قيمت سوار غوين الدورة حنا منتج فعخصي سن الدورة مغتمن فمليث كسيديجن ربيدو ضام قرط حقصد قرص ندارك دهني ذا دا ندارك دهني ذا دا ندارك دهني ذا دا ندارك الخصم حسب دا دا طعمات تليفونات مرض بخارنيغ حسب ال حسب ال عذ ذيربيد وحنا قبرة غير متج متج الوحيدة ذي هداهي وادجيب واتساب من واتساب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 فين حنا حنا حنا ودي قوارج لوجيسيال قنا سموشتي على ذاك الكيس سوا ذاك الكيس حنا متك تنغي تسوع متك طاخ طاخ طاخ طاخ خفيوضه ديال السقزينه خاصي فارغها مال هادي فقعاود راه حصل مني شيخ زين مش مني شيخ محمود حنا ودي شي لي دونش تمكمل واش نناج بضغط التليفون حنا اصغر لوجيسيال اللي راه حاصي راه شويه يفضراري وشنقيم تغيره زحلنا تنغي تبارقه وإحنا مسكينين أزبومي أزبومي وقعنا المشاكل أما اللي يوفر دراسة هالدار وفرد الرق زيت سرق زيت يبغون تضفره وفيهم غوله ضد دراسة ناس مش ميغين ثني من عدمي منعد ثني ثني ثني ثني هاد الناس إحنا توي تعرف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 زع عليهم الناس ياك حنا كتقصا هاكيموا الناس تمرشد ني وا وليدي مرشد ناس واخا ليا مامشي غير يا ري زيتخصم و مزيان داقري المهم واتساب